ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم طول والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة بعصولهم ليأخذوه وجادلوا فأخلتهم فكيف كان عقاب فكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وسعت شيء وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ربنا وسيادتك كل شيء رحمه وعلم فاصرف من تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم التي وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفرح الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مما مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمدتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكرفعون رفيع الدرجات بالعرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم <تصفيق> لمن الملك اليوم <Marvel> <over> ja. <ourselves> كانوا أشد منهم قوة وأثرا في الأرض أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِعٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُ اللَّهُ إِنَّهُ طَوِيعٌ شَدِيدُ عِقَابٍ وَلَقَدْ أَوْصَنَ مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُورَةً لِلْمُبِينِ إِنَّا فِي الْعَرْوَنَ وَهَمَانٌ قالوا ساحر كلاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبنا واستحيوا, واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعوا ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال موسى اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم حساب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 مُسْرِفٌ كَذَّابَ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جاءنا. قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَوَاءَ السَّبِيلِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ومن الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عصر ومن يضر الله فما له قد جاءكم يوسف من قبل البينات فما, فما زلتم في شك مما جاءكم به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 قال في العون يا ها هامان بني صرحا لعلي ابلغ الاسباب أسباب السماوات فعطني عيناء الى موسى وإني وكذلك زين لفلعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار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 فَسَيَأتِي الْكُرُونُ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَعَ اللَّهُ شَيْءَ إِتْمَامَ مَكْرُهُ وَحَاقَ بِآلِ تقرب الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقرب الساعة أدخلوا أشد العذاب النار يعرضون عليها عدوا وعشيا ويوم تقو الساعه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتخاف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 لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكت تأتيكم رسلكم Yeah,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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كدر ما هم ببارضي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق النار ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسير المسيح قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ان الساعه لاتيه لا غيب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني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 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو خضل على الناس ولكن أكثر الناس لا الله ربكم خالق كل شيء إله إلا هو ذلك يُفَكُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً أَمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ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 رسلنا فسوف يعلمون فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسترون ألم ترئن الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به يرسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون فسوف يعلمون إذ والسلال والسلال يسحبون في الحميم ثم في النار يشطرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. كذلك يضل الله الكافرين ذلك مما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فبسمت والمتكبرين فصبر إن إن وعد الله حق فإنما نري بعض الذي نعدهم لولا توفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء